عربا اترابا لاصحاب اليمين ثله من الاولين وثله من ا ل آ خ ر ي ن واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل منه يحموم لا بارد ولا كريم انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحرث العظيم وكانوا يقولون ااذا متنا وكنا ترابا وعظاما إ ن ا لمبعوثون أ و آ ب ا ؤ ن ا ا ل أ و ل و ن قل إ ن ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن لمجموعون إ ل ى ميقات يوم معلوم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 ولقد علمتم ا ل ن ش أ ه الاولى فلولا تذكرون أ ف ر أ ي ت م ما تحرثون انتم تزرعونه أ م نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم ت ف ك ه و ن إ ن ا لمغرمون بل نحن محرومون أ ف ر أ ي ت م الماء الذي تشربون أ ن ت م أ ن ز ل ت م و ه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون افرايتم النار التي تورون أ ن ت م أ ن ش ا ت م شجرتها ام نحن المنشئون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 تنزيل من رب العالمين أ ف ب ه ذ ا الحديث أ ن ت م مدهنون وتجعلون رزقكم أ ن ك م تكذبون فلولا إ ذ ا بلغت الحلقوم و أ ن ت م حينئذ تنظرون ونحن أ ق ر ب إ ل ي ه منكم ولكن لا تبصرون